من السنة التوجه إلى ميناء يوم التروية نود أولا أن نعرف ما معنى يوم التروية وما هو وما الذي يفعله الحاج بميناء وهل من الممكن أن يتوجه الحاج إلى ميناء قبل يوم التروية يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة وسمي بذلك لأنه مشتق من الرؤية لأن الإمام يروي للناس مناسكهم وقيل مشتق من الارتواء لأنهم يرتوون الماء في ذلك اليوم ويجمعونه بميناء عند الوجود في منى يحرم الإنسان منها إن لم يكن قد أحرم من مكة ويعمل كما فعل عند الميقات ويستحب الاكثار من الدعاء والتلبية عند التوجه إلى منى كما يستحب صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت بمنى ولا يخرج منها حتى تطلع شمس يوم التاسع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن ترك شيئا من ذلك فقد ترك السنة ولا شيء عليه ولظروف المواصلات ولأوامر النظام والإدارة دخل في ذلك قد يضيع هذه السنن ويمكن أن يذهب الإنسان من مكة إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين ولكن كرهه مالك والله أعلم